أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبان. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم 119. لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج 111. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا فيه. كُتِبَ من معروف، والله عزيز حكيم، وللمطلقات وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم إِلَّا 119. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياكم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويرسخ واليه ترجعون